ثم برقية أخيرة في هذا التاريخ التاريخ الصاحب الذي تصحبه هل تريد أن يستمر معك إلى طوال العمر أم ماذا هل تريد أن يكون رفيقك في الجنة أم ماذا ماذا تختار في هذا الصاحب ماذا يا ترى تتمنى فيه يوم يعظ الظالم على يديه يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لقد اضللني يا ربي عن طريق المسجد لقد اضللني يا ربي عن بر والدي لقد اضللني يا ربي على عن الدين لقد اضللني يا ربي عن العفه والنزاهه لقد دلني على طريق الحرام لقد علمني الفجور لقد قادني الى الحرام والخنا لقد دلني على النبي عديني وعرضي وأبين تاريخ حياتي لقد ضاع مني كل شيء انك يوم أن تعض يوم أن تتحسر يوم أن تفكر تتذكر معي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه فتأمل أصحابك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس والحديث ذكره البخاري في الأدب المفرد مات وأدثناني في الله فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما التاريخ الثالث